والرشوه يعني بالفتح وبالكسر وبالضم رشوه ورشوه ورشوه المال المدفوع لمن يفصل بين المتخاصمين ف يعطي احد المتخاصمين للقاضي او الحاكم الذي يحكم ويقضي بين المتخاصمين فيقضي له رشوه مال مدفوع لمن له السلطه والامر لابطال الحق او احقاف الباطل فياخذ حقوق الناس فيقضي له هكذا الرشوه مال حرام مال سحت والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي يعني مثلا في زماننا هذا احد العلماء احد ال احد العملاء يعطي مثلا للموظف مالا حتى يقدم معاملته على معامله فلان وفلان وفلان هو لا يستحق ان يقدم فلان الذي يستحق ان يقدم ف يعطي هذا المال من من تحت الطاوله كما يقولون فيقدم فلان الذي لا يستحق على الذي يستحق اخذ حق فلان فلا يجوز هذا هذا امر محرم لعن الله الراجي والمرتج سحت هذا المال اكل هذا المال بالباطل فالاذم على الراشي والمرتشي لكن مره الانسان يظلم لا يعطى حقه يمنع من حقه فلا بد كيف تصل الى حقك الا عن طريق دفع مال فلا بد ان تبذل فاذا بذلت فالاذم على من على الاخر وليس عليك شيء يمنعون حقك او منهم من يعني يصل الاذى اليك يوصل الاذى اليك ف تدفع هذا المال حتى تدفع الاذى عنك فالاثم على الاخر وليس عليك شيء